الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون فاذكروني أذكركم ذكره هنا تبارك وتعالى يحتمل أن يكون المراد به الذكر باللسان وكما يدل على ذلك قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي فمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملائه فهذا ذكر وهو الذكر باللسان ذكرني في نفسه يعني لم يجهر بذلك لم يكن في ملأ أو كان منفردا وليس المقصود به الذكر بالقلب وحده فإن الذكر الشرعي ما تواطع عليه القلب واللسان ويحتمل أن يكون المقصود بذلك فاذكروني أذكركم يعني أعبدوني أثبكم فهذا معنى فإن الذكر يكون باللسان وبالقلب وكذلك يكون بالجوارح بالعمل الصالح وهذه المعاني والله تعالى أعلم يمكن أن تجتمع تحت الآية ولكن المتبادر او الذكر باللسان فاذكروني أذكركم ولو لم يكن لهؤلاء الذاكرين من الشرف إلا أن الله يذكرهم لكفاهم لو قيل الإنسان للمخلوق بأن فلانا ممن يعظمه الناس يذكرك في مجلسه عند كبراء جلسائه ويثني عليك فإنه يغتبط بذلك، فكيف بذكر الله تبارك وتعالى للعبد؟ ثم إن هذا الذكر قريب المنال، لا يحتاج إلى عمل كثير ولا إلى جهد كبير، وإنما مباشرة. فاذكروني أذكركم. فرتب عليه هذا الجزاء، ويؤخذ من هذا أن الجزاء من جنس من جنس العمل. فذكر العبد لربه يورث ذكرا للعبد. من قبل ربه وخالقه جل جلاله وشتان بين ذكر العبد للرب وبين ذكر الرب للعبد ولكنه العظيم الكريم الأكرم الذي من صفاته أنه شكور والشكور من معانيه أنه يجازي على الإحسان إحسانا ويضاعف في الجزاء واشكروا لي ولا تكفرون فالعبد بين نعم يتقلب فيها يحتاج معها إلى شكر وبين طاعات يوفق إليها وهي أجل النعمتين فيحتاج معها إلى شكر واشكروا لي ولا تكفرون فجاء بعده بهذا التعقيب ولا تكفرون تأكيدا لهذا المعنى في الشكر و. كل ذلك والله تعالى أعلم من أجل تحقيق الشكر الذي لا يخالطه كفرا ومن أعظم الكفر كفر النعمة من أعظمه أن يستعمل العبد نعمة الله تبارك وتعالى عليه بمعصيته أنعم الله عليه بالسمع والبصر فلا يصح بحال من الأحوال أن يستعين بسمعه وبصره على مساخط الله أنعم الله تبارك وتعالى عليه بالمال فلا يصح أن يستعين بهذا المال على مساخط الله أنعم الله تبارك وتعالى عليه بهذه المراكب والوسائل التي يستعان بها على الحاجات والمهمات والملمات فلا يصح أن يستخدم ذلك وأن يستعين به على مساخط ربه وخالقه تبارك وتعالى فهذا من كفر النعمة واشكروا لي ولا تكفرون فأمر بذكره وشكره والعبد بين هاتين الحالتين لا يفارقهما بحالة من الأحوال الذكر والشكر فهو بين نعم متجددة وبين ذكر لربه تبارك وتعالى وطاعة يتقرب بها إليه ولهذا كان أنفع الدعاء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن القيم رحم الله الجميع اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فإذا أعين الإنسان على ذكر الله تبارك وتعالى فيكون مؤديا للطاعات وإذا كان يقابل النعم بالشكر فإنه بذلك يكون في درجة أعلى فإذا أعين على حسن العبادة يكون قد بلغ مرتبة الإحسان فهذه مراتب ثلاث اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قوله تبارك وتعالى بعدما ذكر تحويل القبلة واعتراض المعترضين على ذلك أمر عباده بالاستعانة بالصبر والصلح وذلك أن مثل هذه الأمور مما يثيره الأعداء وهذا الأذى الذي يوجهونه إلى أهل الإيمان وبحاجة إلى استعانة بالصبر والصلاه من أجل أن يثبت أهل الإيمان على دينهم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاه يا أيها الذين آمنوا خاطبهم بذلك لأنهم المتأهلون للقبول عن الله تبارك وتعالى فهذا الإيمان الذي أعلنوه يقتضي القبول والانقياد والتسليم لربهم وخالقهم جل جلاله استعينوا الصبر والصلاة اطلبوا العون من الله في كل أموركم ومطالبكم الدينية والدنيوية بالصبر أن تصبروا على المصائب والنوائب والشدائد وأن تصبروا على طاعة الله عز وجل وأن تصبروا عن معصيته كل ذلك يستعان عليه بالصبر بالصبر وبالصلاة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة ويقول أرحنا بها يا بلال وكذلك أيضا هذه الصلاة كما أخبر الله عز وجل واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فهذه الصلاة تعين العبد على النهوض والقيام بالأوامر الشرعية والتعبد لربه وخالقه جل جلاله كما أنها تعينه على ترك مساخط الله تبارك وتعالى تنهى عن الفحشاء والمنكر فهذه آثار الصبر والصلاح أو من آثارهما ولذلك جاء الأمر بالاستعانة بهما فالعبد قد يضعف قد يتراجع لكنه يقوى ويثبت الصبر والصلاح إن الله مع الصابرين وهذا فيه إثبات معية الله الخاصة التي تكون لأهل الإيمان وهي تقتضي التأييد والتثبيت والهداية والنصر وما إلى ذلك أما المعية العامة التي تكون لكل الخلق فذلك بالإحاطة والعلم ونحو ذلك هذه الآية الكريمة من هذه السورة سورة البقرة استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين مضى الكلام على شيء من مضامينها في الكلام على الآية التي سبقت من هذه السورة الكريمة واستعينوا في الخطاب لبني إسرائيل واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون وهنا هذا خطاب لأهل, لأهل الإيمان يؤخذ من هذه الآية شدة الاقتران بين الصبر والصلاة وذلك كما سبق أنهما العون بعد الله تبارك وتعالى على تحقيق المطالب الدنيوية والاخرويه فهذه الحياة كبد يلقى الإنسان فيها ما يلقى من المشقات والصعوبات فيحتاج إلى صبر، يحتاج إلى إعانة من الله عز وجل فإذا كانت صلته دائمة بربه تبارك وتعالى فإن ذلك يكون أدعى قوته ونشاطه وصبره وتحمله إن الله مع الصابرين وهذا تذييل في معنى التعليل يعني كانه يقول استعينوا بالصبر والصلاة لأن الله مع الصابرين اصبروا ليكون الله معكم لأنه مع الصابرين وفي ذكر هذا تنشيط للنفوس وتقوية لها وبعث لها على المداومة والثبات والصبر والاستمرار على طاعة الله تبارك وتعالى مع ملازمة الصله به ودوامها وأعظم ذلك يكون بالصلاة إن الله مع الصابرين وإذا آمن العبد ان الله معه فإنه يثبت ويقوى وينشط ويقبل على ربه اقبالا صحيحا فلا ييأس ولا يقنط ولا يحبط ولا يقلق وإنما يكون دائما بحال من الإقبال والعمل والجد في طاعة الله تبارك وتعالى وهذه الصلاة التي تنفع وتؤثر هذا التأثير هي التي تكون مستوفية لشروطها واركانها وواجباتها ولذلك يقول الله تبارك وتعالى دائما واقم الصلاة وأقيم الصلاة ولا يقول ادوا الصلاة لأن اقامتها تقتضي الاتيان بها على الوجه المشروع وقد ذكرنا من قبل أن الحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه فبقدر ما يكون من إقامة الصلاة يكون الأثر المترتب عليها فتنهاه عن الفحشاء والمنكر ويحصل له من الصبر والثبات والقوة على تحقيق مطالبه هذا بالإضافة إلى ذكر الله الزوج الجل الدائم المستمر وكما ذكرنا في قوله تبارك وتعالى ولا ذكر الله أكبر أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر بعض أهل العلم يقول ولا ذكر الله فيها أكبر وأعظم من هذا الأثر المذكور للصلاة وهي أنها تنها عن الفحشاء والمنكر يعني أنها اشتملت على أمرين أنها تنها عن الفحشاء والمنكر. الأمر الثاني وهو أعظم من هذا أنها مشتملة على ذكر الله. والمعنى الآخر ولا ذكر الله أكبر يعني في النهي عن الفحشاء والمنكر. فيؤثر تاثيرا بليغا أبلغ من الصلاة. وعلى كل حال لا شك أن العبد الذي يناجي ربه باليوم والليل خمس مرات فرضا وما شاء الله من صلاة ومناجات نفلا أن ذلك يورث قلبه من التقوى والحياء من الله وكذلك التعظيم له والإجلال ما يحجزه ويمنعه من مواقعة ما لا يليق أو التقصير في حق ربه وخالقه جل جلاله وعلى كل حال أدى ما يتعلق بهذه الآية ولو لم يكن لهؤلاء من أهل الاستعانة بالصبر والصلاة إلا معية الرب تبارك وتعالى لكفى بذلك فضلا وشرفا هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه